معامل الكتاب معالم في الطريق معلف الكتاب سيبطب يقرأ الكتاب عليه السهول بسم الله الرحمن الرحيم معالم في الطريق تقف البشرية اليوم على حافة الهوية لا بسبب التهدود بالفناء المعلق على رأسها فهذا عرض للمرض وليس هو المرض ولكن بسبب اثلافها في عالم القيم التي يمكن ان تموى الحياة الانسانيه في ظلالها نمويا سليما وتترقى ترقيا صحيحا وهذا واضح كل الوجوح في العالم الغربي الذي لم يعد لديه ما يعطيه للبشرية من القيم بل الذي لم يعد لديه ان يقنع دميره باستحقاقه بعدما انتهت الديمقراطية إلى ما يشبه الاثلاث حيث بدأت تستعير ببطء وتقتبس من أنظمة المعسكر الشرقي وبخاصة في الأنظمة الاقتصادية تحت اسم الاشترافية كذلك الحال في المعسكر الشرقي نفسه فالنظريات الجماعية وفي مقدمتها الماركسية التي اتبذت في أول عهدها عددا كبيرا في الشرق وفي الغرب نفسه باعتبارها مذهبا يحمل طابع العقيده قد تراجعت هي الاخرى تراجعا واضحا من ناحية الفكره حتى لا تكاد الآن الان في الدوله وانظمتها التي تبعد بعضا كبيرا عن اصول المذهب وهي على العموم تناهد طبيعه الفكره البشريه ومقتدياتها ولا تنمو الا في بيئه محطمه او بيئه قد انفت النظام الدكتاتوري فترات طويله وحتى في مثل هذه البيئات قد بدا يظهر فشلها المادي والاقتصادي وهو الجانب الذي تقوم عليه وتتبجح به فروسيا التي تمثل قمه الانظمه الجماعيه تتناقص غلاتها بعد أن كانت فائدة حتى في عهود القياصره وتفتور القمح والمواد الغدائية وتبيع ما لديها من الذهب لتفصل على الطعام بسبب فشل المزارع الجماعية وفشل النظام الذي يصادم الفترة البشرية ولا بد من قيادة للبشرية جديدة ان قيادة الرجل الغربي للبشرية قد اوشكت على الزوال ما لان الخضارة الغربية قد أفلس ماديا أو ضعفت من الناحية الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح له بالقيادة. لا بد من قيادة تملك إبقاء وتنميه خبرة الماديه التي وصلت إليها البشرية عن طريق العبقرية الأوروبية في الإبداع المادي. وتزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة بالقياس إلى معرفته البشرية وبمنهج أصيل وإيجادي وواقعي في الوقت ذاته والإسلام الإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج لقد ادت النهجة العلمية دورها هذا الدور الذي بدات مطالعه مع عصر في القرن السادس عشر الميلادي ووصلت الى ذروتها خلال القرنين الثامن عشر والساس عشر ولم تعد تملك رصيدا جديدا كذلك ادت الوطنيه والقوميه التي برزت في تلك الفتره والتجمعات الاقليميه عامه أدى دورها خلال هذه القرون ولم تعد هي الأخرى رفيدا جديدا ثم فشلت الأنظمة الفردية والانظمه الجماعية في نهاية المطاف، ولقد جاء دور الإسلام ودور الأمة في أشد الساعات حرجا وحيرة وكترابة جاء دور الإسلام الذي لا يتنكر للابداع المادي في الأرض لأنه يعده من يذوفة الإنسان الأولى منذ ان عهد الله اليه بالخلافه في الارض ويعتبره تحت شروط خاصه عباده لله وتحقيقا لغايه الوجود الانساني واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الأرض خليفه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني وجاء دور الامه المسلمه لتحقق ما أراده الله بإخراجها للناس كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سيكون الرسول عليكم شهيدا ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي دوره إلا أن يتمثل في مجتمع أي أن يتمثل في أمة فالبشرية لا تستمتع وبخاصة في هذا الزمان إلى عقيده مجرده لا ترى مصداقها الواقعي في حياة مشهودة ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيره فالامه المسلمة ليست أرضاً كان يعيش فيها الإسلام وليست قوماً كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تنبتت حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وانظمتهم وقيمهم ونوازينهم تنبتت كلها من المنهج الإسلامي وهذه الامه بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع فكم بشريعه الله من فوق ظهر الارض جميعا ولابد من اعاده وجود هذه الامه لكي يؤدي الاسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة اخرى بد من بعث لتلك الامة التي وراها ركام الاجيال وركام التصورات وركام الأوضاع وركام الأمدنة التي لا خلط لها بالإسلام ولا بالمنهج الإسلامي وإن كانت ما تزال تزعم أنها قائمة ما يسمى في العالم الإسلامي وأنا أعرف أن المسافة بين محاولة البعث وبين تسلم القيادة مسافة شاشعة فقد غابت الأمة المسلمة عن الوجود وعن الشهود دهرا طويلة وقد تولت سوابة البسرية أفكار أخرى والأمم الأخرى وتصورات أخرى وعوضاع أخرى فترة طويلة وقد اتبعت العسكرية الأوروبية في هذه الفترة رفيدا ضخما من العلم والثقافة والعندمة والإنتاج المادي وهو رصيد ضخم وكث البشرية على قمته ولا تفرق فيه ولا في من يمثله بسهولة وبخاصة ان ما يسمى العالم الاسلامي يكاد يكون عاقلا من كل هذه الزينة ولكن لا بد مع هذه الاعتبارات كلها من البعث الاسلامي مهما تكون المسافة شاشعة بين محاولة البعث وبين تسلم القياده فمحاوله البعث الاسلامي هي الفتره الاولى التي لا يمكن تخطيها ولكي يكون على بينه من الامر ينبغي ان ندرك على وجه التحديد مؤهلات هذه الامه للقياده البشريه كي لا نخطئ في محاوله البعث الاولى ان هذه الامه لا تملك الآن ولم تمتلئا منها أن تقدم للعصرية تفوقا خارقا في الإبداع المادي يحل لها الرقاب، يفرض قيادتها العالمية من هذه الزاوية. فالعصرية الاوروبيه قد صدقت في هذا المدمر طبقا واسعا، وليس من المنتظر خلال عدة قرون على الأقل التفوق المادي عليها. فلا بد اذن من مؤهل اخر المؤهل الذي تفتقده هذه الحضاره ان هذا لا يعني ان نهمل الابداع المادي فمن واجبنا ان نحاول فيه جهدنا ولكن لا بوصفه المؤهل الذي نتقدم به لقياده البشريه في المرحله الراهنه انما بوصفه بريرة ذاتية لوجودنا فذلك بوصفه واجبا يفرضه علينا التصور الإسلامي الذي يموت بالإمكان خلافة الأرض ويجعلها تحت تروط خاصة عبادة لله وتحقيق لغاية الوجود الإمكاني لا بد إذن من مؤهل آخر لقيادة البشرية غير الإبداع المادي، ولن يكون هذا المؤهل هو العقيدة والمنهج الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العطفرية المادية تحت إسراف تصور آخر يلبي حاجة الفطرة كما يلبيها الابداع المادي وأن تتمثل العقيدة والمنهج في تجمع الإمكاني أي في مجتمع المثلي. إن العالم يعيش اليوم في جاهلية من ناحية الأصل الذي تندفق منه مقونات الحياة وأممتها جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التنسيرات المادية الهائلة وهذا الإبداع المادي الفائق. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية إنها تسمد الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض اربابة لا في صورة الجدائية التي عرفتها الجاهليه الاولى ولكن في صورة الدعاء حق وضع التصورات والقوانين والشرائع والقوانين والانظمه والاوضاع في عن منهج الله للحلاس وفي ما لم يأجن به الله فينشأ عن هذا الاتداء على سلطان الله افداء على عباده قاما مهانة الامتان عامة في الانظمة الجماعية وما ضم الاسراب والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار في الندم الرئيس مالية الا أثرا من اثار الافداء على سلطان الله وانكار الكرامة التي قررها الله للامتان وفي هذا يتخرج المنهج الإسياني فالناس في كل نظام غير النظام الإسياني يعبد بعضهم بعضا في صورة من الصور وفي المنهج الإسياني وحده يتحرر الناس جميعا من عبادة بعضهم لبعض بعبادة الله وحده والتلق من الله وحده والخضوع لله وحده وهذا هو مخترق الطريق وهذا كذلك هو التصور الجديد الذي منك اعطاعه للبشرية هو ما يترتب عليه من آثار عميقة في الحياة البشرية الواقعية وهذا هو الرصيد الذي لا تنكه البشرية لأنه ليس من منتجات القبارة الغربية وليس من منتجات العبقرية الأوروبية سرقية كانت أو غربية إننا دون شك يكن شيئا جديدا جدة كاملة شيئا لا تعرفه البشريه ولا تملك هي أم تنتجه ولكن هذا الجديد لا بد ان يتمثل كما قلنا في واقع عملي لا بد ان تعيش به امه وهذا يقضي عملية بعث في الرقعه الاسلاميه هذا البعث الذي يتبعه على مسافه ما بعيده او قريبه تسلم قيادة البشرية فكيف تبدأ عملية البعث الاسلامي انه لا بد من طليعه تعزم هذه العزمة وتنضي في الطريق تنضي في خدم الجاهلية الضاردة الاصناب في ارجاء الارض جميعا تنضي وهي تزاول نوعا من العزمة من جانب ونوعا من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهليه المحيطه ولا بد لهذه الطبيعه التي تعزل هذه العزمه من معالم في الطريق معالم تعرف منها طبيعه دورها وحقيقة وظيفتها وقلب غايتها ومده البدء في الرحله الطويله كما تعرف منها وبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأطناب في الأرض جميعا أين تلتقي مع الناس وأين تترك ما خصائصها هي وما خصائص الجاهلية من حولها كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وكيف تخاطبها ثم تعرف من أين تتلقى في هذا كله وكيف تتلقى هذه المعالم لابد أن تقام من المصدر الأول في هذه العقيدة القرآن ومن توجهاته الأساسية ومن التصور الذي أنشأه في نفوس الفتوة المختارة التي صنع الله بها في الأرض ما شاء أن يصنع والتي حولت قد التفور التاريخ قرة إلى حيث شاء الله ان يسير. بهذه الطبيعة مرجوية مرتفدة كتبت معالم الطريق منها أربعة فصول مستخرجة من كتاب في ظلال القرآن مع تعديلات واضافات مناسبة لموضوع كتاب المعالم. ومنها ثمانية فصول غير هذه التقدمه مكتوبة في فترات أو أوحت بذل فتات المتواليه إلى المنهج الرباني المنسبة القرآن الكريم وكلها يجمعها على تفرقها أنها معالم في الطريق كما هو الشأن في معالم كل طريق وهي في مجموعها تمثل المجموعه الاولى الأولى من هذه المعالم والتي ارجو أن تتبعها مجموعة أخرى أو مجموعة كلما هدان الله إلى معالم في هذا الطريق ودى الله التوفيق